والله لا يهدد قوما الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد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 وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشري المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصاري إلى الله